قسيدة مدح الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا رسول الله خذ بيده ما لي سواك ولا ألمي إلى أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير متمد وَأَمْتَ عَقَّنْ عِيَاتُ الْقَلْقِ جَمْعِهِمْ وَأَنْ تَهَادِ الْوَرَى لِلَّهِ اِذِ السَّدَدِ يَا مَنْ يَقُوم مَقَامَاً عَمِّمٌ فَرِدًا بِالْوَاحِدِ الْفَرْدِ لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَا مَنْ تَفَجَّرَتِ الْأَنْهَارُ نامعة من إسبعيه فروى الجيش بالمدد إني ذا مسني ضيما يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي كله شفيا إلى الرحمن من زلمي فامدن علي بما لا كان فيه خلدي فاندر بعين الرضاني دائما أبدا واستر بطولك تقصيري مدى الأبد وعاطف علي بعفء منك يشملني فإنني عنك يا مولاي لم أجدي إني توسلت بالمخطار أشرف من رقى السماء سري الواحد الأحادي رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجد خير الخلاق على المرسلين دراً ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد بهم تجأتوا على الله فمدعه لم يزل زاهي مد عمري وحبه عند رب العرش مفتندي عليه أسكى صلاة لم تزل أبدا مع السلام بلا حصر ولا عدد والآل والصحب أهل المجل قاطبة قاطبة بحر السماح وبحر الجود والمداد يا رسول الله أنت معتمدي